لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف هذه العلامة تعلن عن مسلك أو سبيل خاص بالدراجات والدراجات النارية الصغيرة يجب على الدراجات والدراجات النارية الصغيرة استعمال هذه المسالك الخاصة بها إلا إذا كانت مجهزة بمجرورة أو بعربة جانبية